نُنَبِّئُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْلَّئِيمُ وَنُنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَاجِدُونَ قَالُوا لَا تُنْجَلِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمْسَن يَكْبُرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ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 إن لم نجّهمو أجمعين إلا مرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم كرء قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وَإِنَّا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع دبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تمرون وقضينا إليه ذلك لم رأى الندابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا